فَإِنْ تَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ شَرَكْتُمْ بِهِ تُنْفَى فَالحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ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 يُجْزَكُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَمْرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَأَنَّهَا تَطَايَرُ مِن فَرِحٍ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شفيع يطاع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 كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ماطق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 إني أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عَبْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ حِسَابٍ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 شيئا ويوم تقوم الساعه ادخلوا انا آل فرعون اشد العذاب واذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء اول استكبروا فيقول الضعفاء اول الذين استكبروا اننا لكم تبع فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْفَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفَ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 هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكاء إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر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 الله الذي جعلكُم الأأَرضَ قَارًا وَالسن أَبنَا أَ صَوَكُم وَصَوََّكُمْ فَأَحْسَنَ سَكُم وََجقَكُم لنَ الطيباد ذالكُم الله رَبّكُم فتَبكَ اللههُ رَبُّ العالممين.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 سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون